بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نستانف اليوم بعون الله تعالى قراءة تفسير الجزء التاسع من المختصر في تفسير القرآن الكريم فضل يا صالح قال <سؤال> له الذين اختبروا من قوله لنخرجنك يا شعيب والذين نعموا معك لنخرجنك يا شعيب قال الكبراء والرؤساء الذين استكبروا من قوم شعيب لشعيب عليه السلام لنخرجنك يا شعيب من قريتنا هذه أنت ومن معك من الذين صدقوا بك أو لترجعن إلى ديننا قال لهم شعيب مفكرا ومتعجبا أنتابعكم على دينكم وملتكم حتى لو كنا كارهين لها لعلمنا ببطلان ما أنتم عليه قد على الله من and that تلقنا على الله كذبا ان نحن اعتقدنا ما انتم عليه من شرك وكفر بعد أن سلمنا بعد ان سلمنا الله بفضل بفضله منه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 فانصر صاحب الحق المظلوم على الظالم المعاند فأنت يا ربنا خير الحاكمين. <تصفيق> <تصفيق> وقال البلد الذين تبروا من قومه الذين تبعوا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 منكبين على ركبهم ووجوههم ميتين هامدين في دارهم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم الذين كذبوا شعيبا كانوا هم قاعدين. الذين كذبوا شعيبا هلكوا جميعا وصاروا كأنهم لم يقيموا بدارهم ولم يتمتعوا فيها.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 وأعرض عنهم نبيهم شعيب عليه السلام لما هلكوا وقال مخاطبا إياهم يا قوم لقد أبلغتكم ما أمرني ربي بإبلاغه إليكم ونصحت لكم فلم تقبلوا نصحي ولم تنقادوا لإرشادي فكيف أحزن على قوم كافرين بالله مصرين على كفرهم وما أرسلنا في من نبي وما أرسنا في قرريكٍ من القرى نبيا من أن الله فكذب أهلها وكفروا إلا أخذناهم بالبؤس والفطر والمرض رجاء أن يتذللوا لله فيتركوا ما هم عليه من الكفر والاستكبار وهذا تحذير لقريش ولكل من كفر وكذب بذكر سنة الله في الأمم المكذبة ثم بدلنا مكان سيء حتى عبر وقالوا حتى وقالوا قد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 مش... مشقاته مشقاته الكثيرون الابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون ويحتمل مشقاته الكثيرون فاما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون ولو أن أهل أهل هذه القرى التي أرسلنا إليها رسلنا صدقوا ما جاءتهم به رسلهم واتقوا ربهم بترك الكفر والمعاصي وامتثال أوامره لفتحنا عليهم أبواب الخير من كل جهة ولكنهم لم يصدقوا ولم يتقوا بل كذبوا بما جاءت به رسلهم فأخذناهم بالعذاب فجاه بسبب ما كانوا يفسبونه من الآثام والذنوب أبالنا أهل القرى إن فأمن أهل هذه القرى المكذبة أن يأتيهم عذابنا ليلا وهم نائمون مستغرقون في راحتهم وهدوئهم أو أمن أهل القرى أن يأتيهم عذابنا أول النهار وهم لاهون غافلون لانشغالهم بدنياهم أفأمنهم من الله فلا ينهب انظروا إلى ما منحهم الله من الامهال وأنعم عليهم به من القوة وسعة الرزق استدراجا لهم أفأمن هؤلاء المكذبون من أهل تلك القرى مكر الله وتدبيره الخفي فلا يامن مكر الله إلا القوم الهالكون وأما الموفقون فإنهم يخافون مكره فلا يغترون بما أنعم به عليهم وإنما يرون منته عليهم فيشكرونه أو يهدي الذين دون الأرض من بدء يهدها. لم يتبين للذين يستخلفون في الأرض بعد إهلاك أسلافهم من الأمم بسبب ذنوبهم ثم لم يعتبروا بما حل بهم بل عملوا أعمالهم ألم يتبين لهؤلاء أن الله لو شاء أصابتهم بذنوبهم لاصابهم بها كما هي سنته ويختم على قلوبهم فلا تتعظ بموعظة ولا تنفعها ذكرا تلك القرآن علينا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يرجع الله على قلوب الكافرين الم يتبين اشهد الايه القبله ألم يتبين لهؤلاء أن الله لو شاء أصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها كما هي سنته ويختم على قلوبهم فلا تتعظ بموعظة ولا تنفعها ذكرى. تلك القرى السابقة وهي قرى أقوام نوح وهود وصالح ولوط وشعيب نتلو عليك ونخبرك أيها الرسول من اخبارها وما كانت عليه من تكذيب وعناد وما حل بها من هلاك ليكون ذلك عبره لمن يعتبر وموعظه لمن يتعب ولقد جاءت أهل هذه القرى رسلهم بالبراهين الواضحة على صدقهم فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم الله أنهم يكذبون به ومثل ختم الله على قلوب أهل هذه القرى المكذبين برسلهم يختم الله على قلوب الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يهتدون للإيمان. وما وجدنا لأسرهم من عهد وما وجدنا لاكثر الامم التي ارسل اليها الرسل من وفاء والتزام بما اوصاهم الله ولم نجد لهم انقيادا لاوامره وانما وجدنا اكثرهم خارجين عن طاعه الله ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها أرسلنا بعد أولئك الرسل موسى عليه السلام بحججنا وادلتنا البينة الدالة على صدقه إلى فرعون وقومه فما كان منهم إلا أن جحدوا تلك الآيات وكفروا بها فتأمل أيها الرسول كيف كان عاقبة فرعون وقومه فقد أهلكهم الله بالغرق وأتبعهم اللعنة في الدنيا والآخرة وقال موسى يا فرعون رسول من الرب وقال موسى لما بعثه الله إلى فرعون وجاءه يا فرعون إني مرسل من خالف الخلق أجمعين ومالكهم ومدبر أمورهم من فوائد الآيات الإيمان والعمل الصالح سبب لإفاضة الخيرات والبركات من السماء والأرض على الأمة الصلة وثيقة بين سعة الرزق والتقوى وإن أنعم الله على الكافرين فإن هذا استدراج لهم ومكر بهم على العبد ألا يأمن من عذاب الله المفاجئ الذي قد يأتي في أية ساعة من الليل أو نهار. يقص القرآن اخبار الأمم السابقة من أجل تثبيت المؤمنين وتحذير الكافرين. حقيق قال موسى ولما كنت مرسلا منه فأنا جدير بألا أقول عليه إلا الحق قد جئتكم بحجة واضحة تدل على صدقي وأني مرسل من ربي إليكم فأطلق معي بني إسرائيل مما كانوا فيه من الأسر والقهر قال انكم كنت جرت بآية بها قالت العون لموسى إن كنت أتيت بآية كما تزعم فأتي بها إن كنت صادقا في دعواك فألقى عصاه فإذا هي دعبان مبين فرمى موسى عصاه فتحولت حية عظيمة ظاهرة لمن يشاهدها ونزع يده فإذا هي بيطان خرج يده وأظهرها من فتحة قميصه من عند صدره أو من تحت إبطه فخرجت بيضاء من غير برص تتلألأ للناظرين لشدة بياضها. قال الملاون هذا ساحر عظيم. و قال والرؤساء لما لما شاهد قلاب عصاموس حية وسيرورة يده بيضاء من غير برص ليس موسى إلا ساحرا. قوي العلم بالسحر يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا يقصد بما يقوم به أن يخرجكم من أرضكم هذه وهي نصر ثم استشارهم فرعون بشأن موسى عليه السلام قائلا لهم ماذا تشيرون به علي من الرأي قالوا أرضه وأطاه وأرسل في المدائم قالوا لفرعون أخر موسى وأخاه هارون وابتعث في مدائن مصر من يجمع السحرة فيها يأتك هؤلاء الذين أرسلتهم لجمع السحرة من المدائن بكل ساحر ماهر بالسحر قوي في صناعته وجاء السحرة فرعون قالوا فبعث فرعون من يجمع السحرة فلما جاء السحرة فرعون سألوه هل لهم مكافأة انغلبوا موسى بسحرهم وانتصروا عليه قال نعم وإنكم لمن المقربين فأجابهم فرعون بقوله نعم إن لكم مكافأة وأجر وستكونون من القريبين بالمناصب قالوا يا موسى إننا أن قال السحرة واتقين بنصرهم على موسى باستعلاء وتكبر اختر يا موسى ما شئت من ابتدائك بإلقاء ما تريد إلقاءه أو ابتداء أنا بذلك قال ألخل جابهم موسى واثقا بنصر ربه له غير مبال بهم ارموا حبالكم وعصيكم فلما القوها سحروا اعين الناس بصرفها عن صحة ادراكها ورعبوهم وجاءوا بسحر قوي في اعين الناظرين ووحينا الى موسى روح الله إلى نبيه وكليمه موسى عليه السلام أن يا موسى عصاك فرماها فانقلبت العصا حية تبتلع حبالهم عصيهم التي كانوا يستعملونها في قلب الحقائق وإيهام الناس أنها حيات تسعى فظهر الحق وتبين صدق ما جاء به موسى عليه السلام وتبين بطلان ما صنعه استحرة من استشف هنالك فغلبوا وهزموا وانتصر موسى عليهم في ذلك المشهد ورجعوا أدلاء مقهورين فما كان من السحرة شيء شاهد وعظيم قدرة الله ورأوا الآيات البيينات إلا أن خروا سجدا له سبحانه وتعالى من فوائد الآيات من حكمة الله ورحمته أن جعل آية كل نبي مما يدركه قومه وقد تكون من جنس ما برعوا به أن فرعون كان عبدا ذليلا مهينا عاجزا وإلا لم احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى عليه السلام يدل على ضفء ضعف السحره مع اتصالهم بالشياطين التي تلبي مطالبهم طلبهم الأجر والجاه عند في العون قالوا وآمنا برب العالمين قال السحرة آمنا برب الخلق أجمعين رب موسى وهارون رب موسى وهارون عليهم السلام فهو المستحق للعباده دون غيره من الالهه المزعومة قال قبل أن آتى لكم إن هذا لكم نكتبه في المدينة المدينة لتخند منها. قال لهم فرعون متوحدا إياهم بعد إيمانهم بالله وحده صدقتم بموسى قبل أن آذن لكم إن إيمانكم به وتصديقكم لما جاء به موسى لخدعة ومكيدة دبرتموها أنتم وموسى لإخراج أهل المدينة منها فسوف تعلمون أيها السحرة ما يحل بكم من عقاب وما يصيبكم من نكان لقطعن عينيكم ورجلكم من خلاف لو, لو قطعنا من كل واحد منكم يده اليمنى ورجله اليسرى أو يده اليسرى ورجله اليمنى ثم لأعلقنكم جميعا على جذوع النخل تنكيلا بكم وترهيبا لكل من يشاهدكم على هذه الحالة قالوا إنا إلى ربنا مقلب قال استحرة ردا على وعيد فرعون انا إلى ربنا وحده راجعون فلا نبالي بما تتوعد به وما تَنْقِمُ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 قال موسى من قوله التعين من الله وفره إن قال موسى مصيا قومه يا قوم اطلبوا العون من الله وحده في ذفع الضر عنكم وجلب النفع إليكم واصبروا على ما أنتم فيه من الابتلاء فإن, فإن الأرض لله وحده وليست لفرعون ولا غيره حتى يتحكم فيها والله يداولها بين الناس حسب مشيئته ولكن العاقبة الحسنة في الأرض للمؤمنين الذين يمتثلون أوامر ربهم ويجتنبون نواهية فهي لهم إن أصابهم ما أصابهم من محل من محن وابتلاءات من <تصفيق> قال قوم موسى من بني إسرائيل لموسى عليه السلام يا موسى ابتلينا على يد فرعون بقتل أبنائنا واستبقاء نسائنا من قبل مجيئك إلينا ومن بعده قال لهم موسى عليه السلام ناصحا لهم ومبشرا بالفرج لعل ربكم يهلك عدوكم فرعون وقومه ويمكن لكم في الأرض من بعدهم فينظر ما تعملون بعد ذلك من شكر أو كفر ولا قادر قدنا آله الكنعان بالثنين ونمقم من ولقد عاقبنا آل فرعون بالجذب والقحط واختبرناهم بنقص ثمار الأرض وغلاتها رجاء أن يتذكروا ويتعظوا بأن ما جاءهم من ذلك إنما هو عقاب لهم على كفرهم فيتوبوا إلى الله من فوائد الآيات موقف السحرة وإعلان إيمانهم بجرأة وصراحة يدل على أن الإنسان إذا تجرد عن هواه وأذعن للعقل والفكر السليم بادر إلى الإيمان عند ظهور الأدلة عليه أهل الإيمان بالله واليوم الآخر هم أشد الناس حزما وأكثرهم شجاعة وصبرا في أوقات الأزمات والمحن والحروب المنتفعون من السلطة يحرضون ويهيجون السلطان لمواجهة أهل الإيمان لأن في بقاء السلطان لأن في بقاء السلطان بقاء لمصالحهم من أسباب حبس الأمطار وغلاء الأسعار الظلم والفساد فإذا جاءتهم الحسن تقالوا لا حافظ وإن تصدرهم فيكية تريد يطير ومن معك ألا إنما طائرهم عند الله ولكن عزرهم لا يعلمون فإذا قلأ آل فرعون الخصب وصلاح الثمار ورخص الأسعار قالوا أعطينا هذه لاستحقاقنا لها واختصاصنا بها وان ينلهم أو تصبهم مصيبة من جد وقحط وكثرة أمراض وغيرها من الرزايا يتشاؤموا بموسى ومن معه من بني إسرائيل والحق أن ما يصيبهم من ذلك كله إنما هو بتقدير من الله سبحانه وليس لهم ولا لموسى عليه السلام شأن فيه إلا ما كان من دعاء موسى عليهم ولكن أكثرهم لا يعلمون فينسبونه إلى غير الله وقالوا مهما تهتنا به من آية لك بها فما نحن لك بمؤمنين قوم فرعون لموسى عليه السلام عنادا للحق أي آية ودلالة جئتنا بها وأي حجة أقمتها على بطلان ما عندنا لتصرفنا عنه وعلى صدق ما جئت به فلن نصدق بك فأرسلنا عليهم والطفادع آيات مبصلات آيات مبصلات فاستكبروا فأرسلنا عليهم الماء الكثير عقابا لهم على تكذيبهم وعنادهم فأغرق زروعهم وثمارهم وأرسلنا عليهم الجراد فأكل محاصيلهم وأرسلنا عليهم دويبة تسمى القمل تصيب الزرع أو تؤذي الإنسان في شعره وأرسلنا عليهم الضفادع فملأت أوعيتهم وأفسدت اطعمتهم وأرقت مضاجعهم وأرسلنا عليهم الدم فتحولت مياه آبارهم وأنهارهم دماء أرسلنا كل ذلك آيات مبينات مفرقات يتبع بعضها بعضا ومع كل ما أصابهم من العقوبات استعلوا عن الإيمان بالله والتصديق بما جاء به موسى عليه السلام وكانوا قوما يرتكبون المعاصي ولا ينزعون عن باطل ولا يهتدون إلى حق ولنا وضع عليهم أصابهم العذاب بهذه الأمور اتجهوا إلى موسى عليه السلام فقالوا له يا موسى ادعو لنا ربك بما اختصك به من النبوة وبما عهد إليك من رفع العذاب بالتوبة أن يرفع عنا ما أصابنا من العذاب فإن رفعت عنا ذلك لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل ونطلقهم فعنا عنهم العذاب إلى مدة معلومة قبل إهلاكهم بالغرق إذا هم ينقضون ما أخذوه على أنفسهم من التصديق وإرسال بني إسرائيل، فاستمروا على كفرهم وامتنعوا من إرسال بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. فأن تغنى منهم فأغرقناهم في اليم لانهم كذبوا في آياتنا وكانوا وكان فلما حل الأجل المحدد لإهلاكهم أَنْزَلْنَا عليهم نقمتنا بإغراطهم في البحر بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراطهم عما دلت عليهم من الحق الذي لا مرية فيه وأورثنا القوم الذين كانوا يستطعفون بني إسرائيل الذين كان يستدلهم فرعون وقومه مشارق الأرض ومغاربها والمقصود بذلك بلاد الشام هذه البلاد التي بارك الله فيها بإخراج زروعها وثمارها على أكمل ما يكون وتمت كلمة ربك أيها الرسول الحسنى وهي المذكورة في قوله تعالى ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم آئمة ونجعلهم الوالثين فمكن الله لهم في الأرض بسبب صبرهم على ما صابهم من أذا فرعون من أذا فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون من المزارع والمساكن وما كان يبنون من القصور من فوائد الآيات الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره لا يخرج منها شيء عن ذلك شأن الناس في وقت المشنة والمصائب اللجوء إلى الله بدافع نداء الإيمان الفطري يحسن بالمؤمن يتأمل آيات الله وسننه في الخلق والتدبر في أسبابها ونتائجها تتلاشى قوة الأفراد والدول أمام قوة الله العظمى والإيمان بالله هو مصدر كل قوة يكافئ الله تعالى عباده المؤمنين الصابرين بأن يمكنهم في الأرض بعد استضعافهم وَجَوْنَّا لِلَنِي صَارِينَ وقرنا ببني إسرائيل البحر لما ضربه موسى بعصاه فانفلق فمر على قوم يقيمون على عبادة أصنام لهم يعبدونها من دون الله فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام يا موسى اجعل لنا صنم نعبده كما لهؤلاء أصنام يعبدونها من دون الله قال لهم موسى يا قوم إنكم قوم تجهلون ما يجب لله من تعظيم وتوحيد وما لا يليق به من شرك وعبادة لغيره إنها هؤلاء هؤلاء المقيمين على عبادة أصنامهم مهلك ما هم فيه من عبادة غيره وباطل جميع ما كانوا يعملون من طاعة لإشراكهم في العبادة مع الله غيره قال الله قال موسى لقومه يا قوم كيف أطلب لكم إلها غير الله تعبدونه كيف أطلب لكم إلها غير الله تعبدونه وكشاهدتم من آياته العظام ما شاهدتم وهو سبحانه وتعالى فضلكم على العالمين في زمانكم بما أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم واستخلافكم في الأرض والتمكين لكم فيها وإذ أن من يقتلون انا ويستحيون اذكرو يا بني اسرائيل حين انجيناكم بانقاذكم من استدلال فرعون وقومه لكم اذ كانوا يذيقونكم انواع الهوان من تقطيل ابنائكم الذكور واستبقاء نسائكم للخدمه وفي انقاذكم من فرعون وقومه اختبار عظيم من ربكم يقتضي منكم الشكر وواما موسى وقال المتالي في جهاغون أخلقني قَوْمِي قومي وواعد الله رسوله موسى لمناجاته ثلاثين ليلة ثم أكملها الله بزيادة عشر فصارت أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون لما أراد الذهاب لمناجاة ربه يا هارون كن خليفة لي في قومي وأصلح أمرهم بحسن السياسة والرفق بهم ولا تسلك طريق المفسدين بارتكاب المعاصي ولا تكن معينا للعصات وإن جاء موسى حين جاء موسى لمناجاة ربه في الموعد المضروب له وهو تمام أربعين ليلة وكلمه ربه بما كلمه به من الأوامر والنواهي وغيرها تاقت نفسه إلى رؤية ربه فساله أن ينظر إليه فأجابه الله سبحانه لن تراني في الحياة الدنيا لعدم قدرتك على ذلك لكن انظر إلى الجبل إذا تجليت له فإن بقي مكانه لم يتأثر فسوف تراني وإن صار مستويا بالأرض فلن تراني في الدنيا فلما تجل الله للجبل جعله مستويا بالأرض وسقط موسى مغشيا عليه فلما أفاق من الغشية التي أصابته ونزهك يا رب تنزيها عن كل ما لا يليق بك ها, أنت ها أنا تبت إليك مما سألتك من رؤيتك في الدنيا وأنا أول المؤمنين من قومي من فوائد الآيات تؤكد الأحداث أن بني إسرائيل كانوا ينتقلون من ضلالة إلى أخرى على الرغم من وجود نبي الله موسى بينهم من مظاهر خذلان الأمة أن تحسن القبيحة وتقبح الحسنة بمجرد الرأي والأهواء إصلاح الأمة إغلاق أبواب الفساد هدف سام للأنبياء والدعاة قضى الله تعالى أن لا يراه أحد من خلقه في الدنيا وسوف يكرم من يحب من عباده برؤيته في الآخرة قال يا موسى إن صفيتك على الناس بالثالات وبكلامي فقل قال الله لموسى يا موسى إني اخترتك وفضلتك على الناس برسالاتي حين أرسلتك إليهم وفضلتك بكلامي لك دون وسطة فخذ ما أعطيتك من هذا الشرف الكريم وكن من الشاكرين لله على هذا العطاء العظيم وكذبنا له في كل شيء نوعظه وتفصيله فخذها لِقُوَّةٍ وَأْمُّ قَوْمَكَ يَخُذُرُوا بِلْأَحْتَرِهِنَا فَأُرِيْكُمْ دَاغَ الْفَاسِقِينَ وكتبنا لموسى في ألواح من خشب أو غيره من كل ما يحتاجه بنو إسرائيل من أمور دينهم ودنياهم موعظة لمن يتعظ منهم وتفصيلا للأحكام التي يحتاج إلى تفصيلها ياخي في بشت عندي في السيارة إذا بتحب تجيب تغطيه. هذا عارف الثاني. الكرسي الثاني. وكتبنا لموسى في ألواح من خشب أو غيره من كل ما يحتاجه بني إسرائيل من أمور دينهم ودنياهم موعظة لمن يتعظ منهم وتفصيلا للأحكام التي يحتاج إلى تفصيلها فخذ هذه التوراة يا موسى بجد واجتهاد وأمر قومك بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسن ما فيها مما أجره أعظم كفعل المأمور به على أكمل وجه وكالصبر والعفو سأريكم عاقبة من خالف أمري و عن طاعتي وما يصير إليه من الهلاك والدمار سأصرب عن آياتي الذين يتكفرون في الأرض بغير الحق وإن يروا بالآلة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يستخدوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يستخدوه سبيلا ذلك لأنه تهتبوا سأصرف عن الاعتبار بآيات في الآفاق والأنفس وعن فهم آيات كتابي الذين يستعلون على عباد الله وعلى الحق بغير حق وإن يروا كل آية لا يصدقوا بها لاعتراضهم عليها وإعراضهم عنها ولمحادتهم الله ورسوله وإن يروا طريق الحق الموصل إلى وإن يروا طريق الحق وان يروا طريق الحق الموصل إلى مرضات الله لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه وان يروا طريق الغوايه والضلال الموصل إلى سخط الله يسلكوه ذلك الذي أصابهم إنما أصابهم لتكذيبهم بآيات الله العظيمة الدالة على صدق ما جاء به الرسل ولغفلتهم عن النظر فيها والذين كذبوا بآياتنا ولقارى للآخرة حبقة لا يجزون إلا ما كانوا والذين كذبوا بآياتنا الدال التي على صدق رسولنا وكذبوا بلقاء الله يوم القيامة بطلت أعمالهم التي هي من جنس الطاعات فلا يثابون عليها لفقد شرطها الذي هو الإيمان ولا يجزون يوم القيامة إلا ما كانوا يعملونه من الكفر بالله والشرك به وجزاء ذلك الخلود في النار لا ووضع قوم موسى من بعد ذهابه لمناجات ربه من حليهم تمثال عجل لا روح فيه وله صوت. ألم يعلموا أن هذا العجلة لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى طريق خير حسي أو معنوي ولا يجلب لهم نفعا أو يكشف عنهم ضرا اتخذوه معبودا وكانوا ظالمين لأنفسهم بذلك ولن تقف في أنهم قد ظلوا قالوا, قالوا ولما ندموا وتحيروا وعلموا أنهم قد ضلوا عن الصراط المستقيم باتخاذهم العجل معبودا مع الله، تضرعوا إلى الله فقالوا لئن لم يرحمنا ربنا بالتوفيق لطاعته ويغفر لنا ما أقدمنا عليه من عبارة العجل لنكونن من الذين خسروا دنياهما آخرتهم من فوائد الآيات على العبد أن يكون من المظهرين لإحسان الله وفضله عليه فإن الشكر مقرونا بالمزيد على العبد الأخذ بالأحسن في الأقوال والأفعال يجب تلقي الشريعة بحزم وجد وعزم على الطاعة وتنفيذ ما ورد فيها من الصلاح والإصلاح ومنع الفساد والإفساد على العبد إذا أخطأ أو قصر في حق ربه أن يعترف بعظيم الجرم الذي أقدم عليه وأنه لا ملجأ من الله في إقالة عثرته إلا إليه وَلَكْنَا وَجَعَ الْمُوتَىٰ إِلَىٰ خَرْبِهِ فلقل الواقع وعقب لرأسياقه يتره إليه قال موسى من مناجاة ربه إلى قومه ممتلئا عليهم غضبا وحزنا لما وجدهم عليه من عباده العجل قال بئس الحالة التي خلفتموني يا قوم بها بعد ذهاب عنكم لما تؤديه من الهلاك والشفاء أمللتم من انتظاري فأخدمتم على عبارة العجل ورمى الألواح من شدة ما أصابه من الغضب والحزن وامسك برأس أخيه هارون ولحيته يسحبه إليه بقائه معهم وعدم تغييره لما رآهم عليه من عبادة العجل قال هارون معتدرا إلى موسى مستعقفا إياه يا ابن أمي إن القوم حسبوني ضعيفا فاستذلوني واوشكوا أن يقتلوني فلا تعاقبني بعقوبة تسر أعدائي ولا تصيرني بسبب غضبك علي في عداد الظالمين من القوم بسبب عبادتهم غير الله قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحم فدعى موسى ربه يا رب اغفر لي ولأخي هارون وأدخلنا في رحمتك واجعلها تحيط بنا من كل جانب وأنت يا ربنا أرحم بنا من كل رحم إن الذين اتقذوا العجلة ينادهم ربهم وذل فِي الحياة في الدُّنْيَا إِنَّ إن الذين صيروا العجل يَعْبُدُونَهُ يعبدونه سيصيبهم غضب شديد من ربهم وهوان في هذه الحياة لإغضابهم ربهم واستهانتهم به وبمثل هذا الجزاء نجزي المختلقين الكذب على الله والذين عملوا السيئات ثم تابوا بعدها وآمنوا إن ربك من والذين عملوا السيئات من الشرك بالله وفعل المعاصي ثم تابوا إلى الله بأن آمنوا به وانتهوا عما كانوا يعملونه من المعاصي إن ربك أيها الرسول من بعد هذه التوبة والرجوع من الشرك إلى الإيمان ومن المعاصي إلى الطاعة لغفور لهم بالستر والتجاوز رحيم بهم ولن نافكت عنه فَأَنزَلَ الألْوَاحَ رَقًّا هُدًى وَرَحْمَةً وَفِي نُطْقِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ولما سكن عن موسى عليه السلام الغضب وهدأ أخذ الألواح التي رماها بسبب الغضب وهذه الألواح مشتملة على الهداية من الضلال وبيان الحق ومشتملة على الرحمة للذين يخشون ربهم ويخافون عقابه واختار موسى قومه سبعين We are وقفى موسى سبعين رجلا من خيار قومه ليعتذروا إلى ربهم مما فعله سفهاؤهم من عبادة العجب ووعدهم الله مقاة يحضرون فيه فلما حضروا تجرؤوا على الله وطلبوا من موسى أن يريهم الله, الله عيانا فأخذتهم الزلزلة فصعقوا من هولها وهلكوا فتضرع, الله فتضرع موسى إلى ربه فقال يا رب لو شئت إهلاكهم وإهلاك معهم من قبل مجيئهم لأهلكتهم أتهلكنا بسبب ما فعله خفاف العقول منا فما قام به قومي من عبادة العجل ما هو إلا ابتلاء واختبار تضل به من تشاء وتهدي من تشاء أنت المتولي أمرنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعة وأنت خير من غفر ذنبا وعفى عن إثم من فوائد الآيات في الآيات دليل على أن الخطأ في الاجتهاد مع وضوح الأذلة لا يعذر فيه صاحبه عند إجراء الأحكام عليه وهو ما يسميه الفقهاء بالتأويل البعيد من آداب الدعاء البدء بالنفس حيث بدأ موسى عليه السلام دعاءه فطلب المغفرة لنفسه تأدبا مع الله فيما ظهر عليه من الغضب ثم طلب المغفرة لأخيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في ردع عبده العجل عن ذلك التحذير من الغضب وسلطته على عقل الشخص ولذلك نسب الله له فعل السكوت كأنه هو الآمر والناهي ضرورة التوقي من غضب الله ضرورة التوقي من غضب الله وخوف بطشه فانظر وخوف بطشه فانظر إلى مقام موسى عليه السلام عند ربه وانظر خشيته من غضب ربه واتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآفرة إنا هدنا ما إليه قال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 أموالهم مستحقيها والذينهم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون النبي، الذين يتبعون الرسول، النبي الأمي، الذي يجدونه مكتوبا عندهم، الذي في الدوائر وال. ما يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وإنما يوحي إليه ربه وهو الذي يجدون اسمه وصفاته وما أنزل إليه مكتوبا في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام يأمرهم بما عرف حسنه وصلاحه وينهاهم عما عرف قبحه في العقول الصحيحة والفطر السليمة ويبيح لهم المستلذات مما لا ضرر فيه من المطاعم والمشارب والمناكح ويحرم عليهم المستخبثات منها ويزيل عنهم التكاليف الشاقة التي كانوا يكلفون بها كوجوب قتل القاتل سواء كان القتل عمدا أم خطا فالذين آمنوا به من بني إسرائيل ومن غيرهم معظم ووقروه ونصروه على من يعاديه من الكفار واتبعوا القرآن الذي أنزل عليه كالنور الهادي أولئك هم المفلحون الذين ينالون ما يطلبونه ويجنبون ما يرهبونه قل يا أيها النات إني رسول الله إليكم جميعا الذي له قمت قل أيها الرسول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا عربكم وعجمكم الذي له وحده ملك السماوات وله ملك الأرض لا معبود بحق غيره سبحانه يحيي الموتى ويميت الأحياء فآمنوا أيها الناس بالله وأمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب وإنما جاء بوحي يحييه إليه ربه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 من قوم موسى من بني إسرائيل جماعة مستقيمة على الدين الصحيح يدلون الناس عليه ويحكمون بالعدل فلا يجورون من فوائد الآيات تضمنت التوراة والإنجيل أدلة ظاهرة على بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه رحمة الله وسعت كل شيء ولكن رحمة الله عباده ذات مرتب مراتب متفاوتة تتفاوت بحسب الإيمان والعمل الصالح الدعاء قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا حسب الأحوال وموسى في هذا المقام أجمل في دعائه من صور عدل الله عز وجل انصافه للقلة المؤمنة فذكر صفات بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضه للهداية فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هاديه مهديه. نقطعناه ابنة عشرة أثباظا وأوحينا إلى موسى إذ تتقاه طرمه أن الحجر منه عشرة عينا قد عين I'm not very really إلى اثنتين عشرة قبيلة وأوحينا إلى موسى حين طلب منه قومه أن يدعو الله أن يطقيهم أن يا موسى بعصاك الحجر فضربه موسى فانفجرت منه اثنتين عشرة عينا بعدد قبائلهم الاثنتين عشرة قد علمت كل قبيلة منهم مشربها الخاصة بها فلا تشترك معها فيه قبيلة أخرى وظللنا عليهم مستحاب يسير بسيرهم ويتوقف بتوقفهم وأنزلنا عليهم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل وطال طيب اللحم يشبه السماني. وقلنا لهم كل من طيبات ما رزقناكم وما نقصون شيئا بما وقع منهم من الظلم وكفران النعم وعدم تقديرها حق قدرها. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بنقص حظوظها حين أوردوها موارد الهلاك بمرتكبوه من مخالفة أمر الله والتنكر لنعمه. وإذ قيل لم نسكنوا هذه القرية وكلوا منها حين شئتم وقولوا حفة وقولوا حفة وادخلوا الزابة الجزن لكم المحسنين واذكر أيها الرسول حين قال الله لبني إسرائيل ادخلوا بيت المقدس وكلوا من ثمار قريته من أي مكان منه وفي أي وقت شئتم وقولوا يا ربنا حط عنا خطايانا وقولوا يا ربنا حط عنا خطايانا وادخلوا الباب راكعين خاضعين لربكم فإن فعلتم ذلك تجاوزنا عن ذنوبكم وسنزيد المحسنين من خيري الدنيا والآخرة فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم, فأرسلنا عليهم رجزا من السماء فغير الظالمون منهم القول الذي أمروا به فقالوا حبة في شعيرا عوضا عما أمروا به من طلب المغترة وغير الفعل الذي أمروا به فدخلوا يزحفون على أدبارهم بدلا من الدخول خاضعين لله مقنعين رؤوسهم فأرسلنا عليهم عذابا من السماء بسبب ظلمهم واسألهم عن القرية, واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحث إذ يعدون بالثبث التأثير حيثانهم يوم ثبثهم شفعا لا يستثون لا كذلك واسأل أيها الرسول اليهود تذكيرا لهم بما عاقب الله به أسلافهم عن قصة القرية التي كانت بقرب البحر حين كانوا يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت بعد نهيهم عنه حين ابتلاهم الله بأن صارت الأسماك تأتيهم ظاهرة على وجه البحر يوم السبت وفي سائل الأيام لا تأتيهم ابتلاهم الله بذلك بسبب خروجهم عن الطاعة وارتكابهم المعاصي فاحتالوا لصيده بأن نصبوا شباكهم وحفروا حفرهم فكانت الشيطانة تقع فيها يوم مسترد فإذا كان يوم الأحد أخذوها وأكلوها من فوائد الآيات الجحود والكفران سبب في الحرمان من النعم من أسباب حلول العقاب ونزول العذاب التحيل على الشرع لأنه ظلم وتجاوز لحدود الله كتب الله على بني إسرائيل الذلة والمسكنة وتأذن بأن يبعث عليهم كل مدة من يذيقهم العذاب بسبب ظلمهم وانشرافهم واذ قالت امه منهم بما تعبون قوما الله مهلكهم او يعذبهم عذابا شديدا قالو معذره واذكر ايها الرسول حين كانت جماعه منهم تنهاهم عن هذا المنكر وتحذرهم منه فقالت لها جماعة أخرى لما تنصحون جماعة, جماعة الله مهلكها في الدنيا بما ارتكبته من المعاصي أو معذبها يوم القيامة عذابا شديدا قال الناصحون نصيحتنا لهم عذرة إلى الله بفعل ما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يؤاخذنا بترك ذلك ولعلهم ينتفعون بالموعظة فيقلعون عما هم فيه من المعصية عن فلما اعرض العصاة عما ذكرهم به الواعظون ولم يكفوا ان الذين نهوا عن المنكر من العذاب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 كونوا قِرَدَكَا لَأَذِلَّا فكانوا كَمَا أَرَدْنَا إِنَّمَا أَمْرُنَا لشيء إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ وَإِذْ تَأْذَنَا رُطُّ فَلَيَجْعَةً أَعَلِيْهِمْ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 وبلغناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وفرقناهم في الأرض ومزقناهم فيها طوائف. بعد أن كانوا مجتمعين منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق عباده ومنهم المقتصدون ومنهم المسرفون على أنفسهم بالمعاصي واختبرناهم باليسر والعسر رجاء أن يرجعوا عما هم فيه فخلف من بعدهم خلفهم واردوا الكتاب يأخذون عرضها بعد هؤلاء أهل سوء يخلفونهم اخذوا التوراة من أسلافهم يقرؤونها ولا يعملون بما فيها يأخذون متاع الدنيا الربي رشوة لتحريفهم كتاب الله والحكم بغير ما أنزل الله فيه والحكم بغير ما أنزل فيه ويمن ويمنون أنفسهم بأن الله سيغفر لهم ذنوبهم وإن متاع دنيوي زهيد يأخذوه مرة بعد مرة ألم يأخذ الله العهود والمواثيق على هؤلاء الا يقولوا على الله إلا الحق دون تحريف أو تبديل ولم يكن تركهم للعمل بالكتاب عن جهل بل كان على علم فقد قرأوا ما فيه وعلموه فذنبهم أشد والدار الآخرة وما في الدار الاخره من من دائم خير من ذلك المتاع الزائل للذين يتقون الله بانتثال اوامره واجتناب نواهيه افلا يعقل هؤلاء الذين ياخذون هذا المتاع الزهيد ان ما اعده الله للمتقين في الاخره خير وابقى والذين يمنسون الكتاب واقاموا الصلاه اننا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 نعيم الدنيا مهما بدأ أنه عظيم فإنه قليل تافه بجانب نعيم الآخرة الدائم أفضل أعمال العبد بعد الإيمان إقامة الصلاة لأنها عمود الأمر نتوضع <تصفيق> ونصلي يقول لي بيحب يصلي بيحب يذكر الله بيحب روح ايش؟ كلنا مروحين مروح على ان انا Gracias. that mm -hmm. you لا شيء الصالح قال راح ينقى بس فما آمن معه إلا قليل هلا الله يسر الأمور والله إحنا قلت بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب الليالي <تصفيق> كل واحد عنده أشغاله وعنده أعماله بس الله يفقنا وياهم يلا شيخنا تعال هنا الله يبارك فيك جيتون كلها شيء verdad anti pecho tiene وجزاك الله يحفظك فيه ابو نايب الله يبارك فيه ما محمد اذ اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل لما امتنعوا من قبول ما في التوراة فصار الجبل كأنه سحابة تظل رؤوسهم وأيقنوا أنه ساقط عليهم وقيل لهم خذوا ما أعطيناكم بجد واجتهاد معزيمة وتذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوا رجاء أن تتقوا الله إذا قمتم بذلك من واذكر يا محمد الأخرج ربك من أصلاب بني آدم ذرياتهم وقررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه خالقهم وربهم قائلا لهم الست بربكم؟ قالوا جميعا بلا أنت ربنا قال إنما امتحناكم وأخذنا عليكم الميثاق حتى لا تنكروا يوم القيامة حجة الله عليكم وتقول إنه لا علم لكم بذلك أو تقول إن أشرت تحتجوا بأن آباءكم هم الذين نقضوا العهد فاشركوا بالله وأنكم كنتم مقلدين لابائكم فيما وجدتموهم عليه من الشرك فتقولوا أفت يا ربنا بما فعله اباؤنا الذين أبطلوا أعمالهم بالشرك بالله فتعذبنا فلا ذنب لنا لجهلنا وتقليدنا لآبائنا وكذلك نقصر الآيات وعالكم يطبيعون وكما بينا الآيات في مصير الامم المكذبه كذلك نبينها لهؤلاء رجاء ان يرجعوا عما هم عليه من الشرك الى توحيد الله وعبادته وحده كما جاء في العهد الذي قطعوه لله على انفسهم واذكرين النبا الذي اتيناه واياتنا وقرأ أيها الرسول على بني إسرائيل خبر رجل منهم أعطيناه آياتنا فعليمها وفهم الحق الذي ذلت عليه ولكنه لم يعمل بها بل تركها وانخلع منها فلحفه الشيطان وصار قرينا له فأصبح من الضالين الهالكين بعد أن كان من المهتدين الناجين ولوشنا رفعناه إلى الأرض فمثله كما ذلك من القوم الذين فقصص القصص لعلهم يتذكرون ولو شئنا نفعه بهذه الآيات لرفعناه بها بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة ولكن اختار ما يؤدي إلى خذلانه حين مال إلى شهوات الدنيا مؤثرا دنياه على آخرته واتبع ما تهواه نفسه من الباطل فمثله في شدة الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا يزال لاهتا في كل حال إن كان رابضا لهت وإن طرد لهت ذلك المثل المذكور مثل القوم الضالين بتكذيبهم بآياتنا فاقصص أيها الرسول القصص عليهم رجاء أن يتفكروا فإن زجر وعمناهم فيه من التكذيب والضلال سالمتنا من القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ليس أسوأ من القوم الذين كذبوا بحجدنا وبراهيننا ولم يصدقوا بها وهم بذلك يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك من يحذي الله فهو المهتري ومن يحذي فأولا يوفقه الله للهداية إلى صراطه المستقيم فهو المهتدي حقا ومن يبعده عن الصراط المستقيم فأولئك هم الناقصون أنفسهم حضوظهم حقا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين من فوائد الآيات المقصود من إنزال الكتب السماوية العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وتبتيلها فقط فإن ذلك نبذ لها أن الله خلق في الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية إذا كانت فطرته سليما ولم يدخل عليها ما يفسدها أدرك هذه الأدلة وعمل بمقتضاها في الآيات عبرة للموفقين للعمل بآيات الله ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم للعمل بها لتزكوا نفوسهم في الآيات تلقين للمسلمين للتوجه إلى الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من مزالق الضلال ولو قد اضربنا ومشان لجهنم كثيرا من الجن وكثيرا من الإنس لعلمنا بأنهم سيعملون بعمل أهلها لهم قلوب لا يبركون بها ما ينفعهم ولا ما يضرهم ولهم أعين لا يبصرون بها آيات الله في الأنفس والآفاق فيعتبرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها آيات الله فيتدبرون ما فيها اولئك المتصفون بهذه الصفات مثل البهائم في فقد العقل بل هم اكثر بعدا في الضلال من البهائم اولئك هم الغافلون عن الإيمان بالله واليوم الاخر ولله الحسنى فادعوه بها الذين في سيعزون من كانوا يعملون ولله سبحانه الاسماء الحسنى التي تدل على جلاله وكماله فتوسلوا بها إلى الله في طلب ما تريدون واثنوا عليه بها وتركوا الذين يميلون عن الحق في هذه الأسماء بجعلها لغير الله أو نفيها عنه أو تحريف معناها أو تشبيه غيره بها سنجزي هؤلاء الذين يميلون بها عن الحق العذاب المؤلم بما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون خلقنا جماعة يهتدون في انفسهم بالحق ويدعون إليه غيرهم فيهتدون ويحكمون به بالعدل فلا يجورون والذين كذبوا باياتنا من والذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها بل جحدوها سنفتح لهم أبواب الرزق لا اكراما لهم بل استدراجهم حتى يتمادوا فيما هم عليه من الضلال ثم يصيبهم عذابنا على حين غرة واملي لهم ان متين عنهم العقوبة حتى يظن أنهم غير معاقبين فيستمر على تكذيبهم وكفرهم حتى يضاعف عليهم العذاب إن كيدي قوي فأظهر لهم الإحسان وأريد بهم الخلان <تصفيق> لم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله وبرسوله فيعملوا عقولهم ليتضح لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون إنما هو رسول من الله بعثه محذرا من عذاب الله تحذيرا بينا أولم ينظروا فيما هو في من السمارة والأرض وعما خلق الله منها شيء وأن عسى أن يكون قد قتر أجلهم فبأي حديث؟ ينظر هؤلاء نظر اعتبار إلى ملك الله في السماوات والأرض وينظر إلى ما خلق الله فيهما من حيوان ونبات وغيرهما وينظر في آجالهم التي عسى أن تكون نهايتها قربت فيتوب قبل فوات الأوان فإذا لم يؤمنوا بالقرآن وما فيه من وعد ووعيد فبأي كتاب غيره يؤمنون من يذل الله فلا آذال في قريانه من يخذله الله عن الهداية إلى الحق ويضله الله عن الصراط المستقيم فلا هادي له يهديه إليه ويتركهم الله في ضلالهم وكفرهم يتحيرون لا يهتدون إلى شيء يسألونك عن الساعة علمها المتعنتون عن القيامة أي وقت تقع ويستقر العلم بها قل يا محمد ليس علمها عندي ولا عند غيري وإنما علمها عند الله وحده لا يظهرها لوقتها المقدر لها إلا الله خفي أمر ظهورها على أهل السماوات وأهل الأرض لا تأتيكم إلا فجأة يسألونك عن الساعة كأنك حريص على العلم بها وما علم أنك لا تسأل عنها لكمال علمك بربك قل لهم يا محمد إنما علم الساعة عند الله وحده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك من فوائد الآيات خلق الله للبشر آلات, آلات الإدراك والعلم القلوب والأعين والآذان خلق الله للبشر آلات الإدراك والعلم القلوب والآين والآذان لتحصيل المنافع ودفع المضار الدعاء بأسماء الله الحسنى سبب في إجابة الدعاء فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب مثل اللهم تب علي يا تواك التفكر في عظمة السماوات والأرض والتوصل بهذا التفكر إلى أن الله تعالى هو المستحق للألوهية دون غيره لأنه المنفرد بالصنع قل يا أملي لنفسي أفعه ويضرع إلى ما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 لست إلا رسول من عند الله أخوف من عقابه الأليم وأبشر بثوابه الكريم قوما يؤمنون باني رسول منه سبحانه وتعالى ويصدقون بما جئت به. من <تصفيق>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 تمضي في حوائجها لا تجد ثقلا فلما أثقلت به حين كبر في بطنها دعا الزوجان ربهما قائلين لئن أعطيتنا يا ربنا وَلَدًا صَالِحًا الخلقة تامها لنكونن من الشاكرين لنعمك فلما صالحاً الله فلما استجاب الله دعائهما وأعطاهما ولدا صالحا كما دعوا صيرا لله شركاء فيما وهبهما فعبدا ولدهما لغيره وسمياه عبد الْحَارِثِ فتعال الله وتنزه عن كل شريك فهو المنفرد بالربوبية والألوهية أن ايجعلون هذه الأصنام وغيرها شركاء لله في العباده وهم يعلمون أنها لا تخلق شيئا فتستحق العبادة بل هي مخلوقة فكيف يجعلونها شركاء لله ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ولا تقدر هذه المعبودات نصر عابدها ولا تقدر نصر أنفسها فكيف يعبدونها وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي تتخذونها آلهة من دون الله إلى الهدى لا يجيبوكم إلى ما دعوتموهم إليه ولا يتبعوكم فسواء عندها دعاؤكم لها وسكوتكم عنها لأنها مجرد جمادات لا تعقل ولا تسمع ولا تنطق ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ان الذين تعبدونهم ايها المشركون من دون الله هم مخلوقون لله مملوكون له فهم أمثالكم في ذلك مع أنكم أفضل حالا لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون وأصنامكم ليست كذلك فادعوهم ويرد عليكم الجواب إن كنتم صادقين فيما تدعونه لهم <تصفيق> هل هؤلاء الأصنام الذين اتخذتموهم آلهة أرجل يمشون بها فيسعون في حوائجكم أم لهم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 من فوائد الآيات في الآيات بيان جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر لأن النفع إنما يحصل من قبل ما أرسل, من ما أرسل به من البشارة والنذارة جعل الله بمنته من نوع الرجل زوجه ليألفها ولا يجفو قربها ويأنس بها يتدحقق الحكمة الإلهية في التناسل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 إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن نصيري ومعين الله الذي يحفظني فلا أرجو غيره ولا أخاف شيئا من أصنامكم فهو الذي نزل علي القرآن هدى للناس وهو الذي يتولى الصالحين من عباده فيحفظهم وينصرهم والذين تدعون والذين تدعونهم أيها المشركون من هذه الأصنام لا يقدرون على نصركم ولا يقدرون على نصر أنفسهم فهم عاجزون فكيف تدعونهم من دون الله وإن تدعوهم من الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يباصرون وإن تدعوا أيها المشركون أصنامكم التي تعبدونها من دون الله إلى الاستقامة لا يسمع دعاءكم وتراهم يقابلونك باعين مصورة وهي جماد لا تبصر فقد كانوا يصنعون تماثيل على هيئة بني آدم أو الحيوانات ولها أيض وأرجل وأعين لكنها جاملة لا حياة فيها ولا حركة تقبل <تصفيق> أيها الرسول من الناس ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق ولا تكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم فإن ذلك ينفرهم وأمر بكل قول جميل وفعل حسن واعرض عن الجاهلين فلا تقابلهم بجهلهم فمن آذاك فلا تؤذه ومن حرمك فلا تحرمه وإذا أحسست من الشيطان بالله انه سميع عليم الرسول ان الشيطان أصابك بوسوسه أو تثبيط عن فعل الخير فالتجئ إلى الله واعتصم به فإنه سميع لما تقوله عليم بالتجائك فسيحميك من الشيطان إن الذين اتقوا إذا بسهم ضائف من الشيطان تذكوا وإن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان فاذنبوا تذكروا عظمة الله وعقابه للعصاة وتوابه للمطيعين فتابوا من ذنوبهم وانابوا إلى ربهم فإذا هم قد استقاموا على الحق وصحوا مما كانوا عليه وانتهوا وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا وإخوان الشياطين من الفجار والكفار لا يزال الشيطان يزيدهم في الضلال بذنب بعد ذنب ولا يمسك للشياطين عن الإغواء والإضلال وللفجار من الإنس عن الانقياد وفعل الشر وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا جيت قل إن جاءت أيها الرسول بآية كذبوك وأعرض عنها وإن لم تأتيهم بآية قالوا هل اخترعت آية من عندك واختلقتها قل لهم أيها الرسول ليس لي أن آتي بآية من تلقاء نفسي ولا أتبع إلا ما يحيه الله إلي هذا القرآن الذي أقرأه عليكم حجج وبراهين من الله خالقكم ومذبري شؤونكم وإرشاد ورحمة للمؤمنين من عباده وأما غير المؤمنين فهم ضلال أشقياء ضلال أشقياء وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لقراءته ولا تتكلموا ولا تنشغلوا بغير رجاء أن يرحمكم الله وادعوا ربك نفسك تضرعاً وخيفة ودون من قول واذكر أيها الرسول الله ربك متذللا متواضعا خائفا واجعل دعائك وسطا بين رفع الصوت وخفضه في أول النهار وآخره بفضل هذين الوقتين ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله تعالى إن الذين عند ربك أيها الرسول من الملائكة لا يترفعون عن عبادته سبحانه بل ينقادون لها مدعنين لا يفترون وهم ينزهون الله بالليل والنهار عما لا يليق به وله وحده يسجدون من فوائد الآيات في الآيات بشارة للمسلمين المستقيمين على صراط نبيهم صلى الله عليه وسلم بأن ينصرهم الله كما نصر نبيه وأولياءه في الآيات جماع الأخلاق فعل العبد أن يعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه على إذا مسه سوء من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب أن يستغفر الله تعالى ويستدرك ما فرط ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الماحية فرط فيه عندكم شو كل منهم يمكن يستدرك ما فرط منه فرط ويستدرك ما فرط منه يعني ضاع عليه ويستدرك ما فضلط منه بالتوبة النصوح الحسنا في المحيح نعم. سورة الأنفال مدنية من مقاصد السورة بيان أحكام الجهاد وعوامل النصر بيان أحكام الجهاد وعوامل النصر والهزيمة من خلال غزوة بدر التفسير بسم الله الرحمن الرحيم يسألنا نعني أن من فالق الله لله والرسول ترتفع الله وأصبح وذلك بينكم I'll be your أصحابك أيها الرسول عن الغنائم كيف قسمتها وعلى من تكون القسمة قل أيها الرسول مجيبا سؤالهم الغنائم لله ورسوله وحكمها لله ولرسوله في التصرف والتوزيع فما عليكم إلا الانقياد والاستسلام فاتقوا الله أيها المؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأصلحوا ما بينكم من التقاطع والتدابر بالتواضع والتواصل وحسن الخلق والعفو والزموا طاعة الله وطاعة رسوله إن كنتم مؤمنين حقا لأن الإيمان يبعث على الطاعه والبعد عن المعصيه وكان هذا السؤال بعد وقعه بدر الذين إذا ذكر الله سبحانه وتعالى خافت قلوبهم فانساقت قلوبهم وأبدانهم للطاع، وإذا قرأت عليهم آيات الله تدبروها فزدادوا إيمانا إلى إيمانهم وعلى ربهم وحده يعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مفاسدهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناه الذين يداومون على أداء الصلاة بصفاتها التامة في أوقاتها ومما رزقناهم يخرجون النفقات الواجبة والمستحبة. هؤلاء هم المؤمنون حقا لهم ربهم ورزق كريم. المتصفون بتلك الصفات هم المؤمنون حقا. لجمعهم بين خصال الإيمان والإسلام الظاهر وجزاءهم منازل عالية عند ربهم ومغفره لذنوبهم ورزق كريم وهو ما أعده الله لهم من النعيم فما من بيتك بالحق وإن فريقا كما أن الله سبحانه وتعالى انتزع منكم قسمة الغنائم بعد اختلافكم في قسمتها وتنازعكم فيها وجعلها إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك أمرك ربك أيها الرسول بالخروج من المدينة للقاء المشركين بوحي أن أنزله عليك مع كراهة طائفة من المؤمنين لذلك يجعلون في الحق بعض المعذبين ما يساقون الموت وهم يومون جادلك أيها الرسول هذه الطائفة من المؤمنين في القتال المشركين بعدما اتضح لهم أنه واقع كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا وذلك لشدة كراهتهم للخروج للقتال لأنهم لم يأخذوا له أهبته ولم يعدوا له عدته وإذ عادوا الله رحب الطائفة في أنها لكم وتعبدون أن غيرها في الشوق لتكون لكم ويجيدوا And may تجادلك أيها الرسول هذه الطائفتنا وذكروا أيها المؤمنون المجادلون إذ يعيدكم الله أنه سيكون لكم الظفر بإحدى طائفتي المشركين وهي إما العير وما تحمله من أموال فتأخذونه غنيمة وإما النفير فتقاتلونهم وتنصرون عليهم وتحبون أنتم أن تضفروا بالعير لسهولة الاستيلاء عليها ويسره دون قتال ويريد الله أن يحق الحق بأمركم بالقتال لتقتلوا صناديد المشركين وتأسروا كثيرا منهم حتى تظهر قوة الإسلام ليحق الحق وإذا الباطل ولو كيها مجرمون يحق الله الحق بإظهار الإسلام وأهله وذلك بما يظهره من الشواهد على صدقه وليبطل سبحانه الباطل بما يظهر من البراهين على بطلانه ولو كره المشتكون ذلك فالله مظهره من فوائد الآيات ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه لأن الإيمان يزيد وينقص فيزيل بفعل الطاعة وينقص بضدها الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر فأما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد والإذعان أمر قسمة الغنائم ترك للرسول صلى الله عليه وسلم والأحكام مرجعها إلى الله تعالى ورسوله لا إلى غيرهما إرادة تحقيق النصر الإلهي للمؤمنين لإحطاق الحق وإبطال الباطل إذ ربكم واذكروا يوم بدر حين طلبتم الغوث من الله بالنصر على عدوكم فاستجاب الله لكم بأنه مدكم أيها المؤمنون ومعينكم بألف من الملائكة متتابعين يتبع بعضهم بعضا وما جعل الله وما جعل الله الامداد بالملائكة إلا بشارة لكم أيها المؤمنون بأنه ناصركم على عدوكم ولتسكن قلوبكم موقنه بالنصر وليس النصر بكثرة العدد وتوافر العدد وإنما النصر من عند الله سبحانه إن الله عزيز في ملكه لا يغالبه أحد حكيم في شرعه وقدره إذ يغشيكم عسى منه عليكم من السماء. He's a اذكروا أيها المؤمنون إذ يلقي الله النعاس عليكم أمنا مما حصل لكم من الخوف من عدوكم وينزل عليكم مطرا من السماء ليطهركم من الأحداث وليزيل عنكم موساوس الشيطان وليثبت به قلوبكم لتثبت أبدانكم عند اللقاء وليثبت به الأقدام بتلبيد الأرض الرملية حتى لا تسيخ فيها الأقدام سأُلقي في قلوب الذين كفروا رعبكم في إذ يوحي ربك أيها النبي إلى الملائكة الذين أمد الله بهم المؤمنين في بدر أني معكم أيها الملائكة بالنصر والتأييد فقووا عزائم المؤمنين على قتال عدوهم سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد فاضربوا أيها المؤمنون أعناق الكافرين ليموتوا واضربوا مفاصلهم وأطرافهم ليتعطلوا عن قتالكم ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشارك الله الله شديد العقاب ذلك الواقع بالكفار من القتل وضرب الأطراف سببه أنهم خالفوا الله ورسوله فلم يستمروا بما أمر به ولم ينتهوا بما أمر به ولم ينتهوا عما نهوا عنه ومن يخالف الله ورسوله في ذلك فإن الله شديد العقاب له في الدنيا بالقتل والأسر وفي الآخرة بالنار. النار ذلك فدعوه هو عذابا. وذلكم العذاب المذكور لكم أيها المخالفون لله ورسوله فذوقوه معجلا لكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكم عذاب النار إن متم على كفركم وعنادكم الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ زَحْفًا فلا يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا قابلتم المشركين في القتال متقاربين فلا تنهزموا عنهم وتولوهم ظهوركم هاربين ولكن اثبتوا في وجوههم واصبروا على لقائهم فالله معكم بنصره وتأييده ومن ومن يولهم ظهره فارا منهم غير من عطف لقتالهم بأن, يري بأن يريهم الفر مكيدة منه وهو يريد الكر عليهم أو غير منضمن إلى جماعة من المسلمين حاضرة يستنجد بها فقد رجع بغضب من الله واستحقه ومقامه في الآخرة جهنم وبئس المصير مصيره وبئس المنقلب منقلبه من فوائد الآيات في الآيات اعتناء الله العظيم بحال عباده المؤمنين وتيسير الأسباب التي بها ثبت إيمانهم وثبتت أقدام وما زال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية أن النصر بيد الله ومن عنده سبحانه وهو ليس بكثرة عدد ولا عدد مع أهمية هذا الإعداد الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر في الآيات, تعليم قوا... في الآيات تعليم المؤمنين قواعد القتال الحربية ومنها طاعة الله والرسول والثبات أمام الأعداء والصبر عند اللقاء وذكر الله كثيرا وَنَا رَعِي ذَهِرَ مِنْ قَلَيْهِ مِنْ فلم تقتلوا أيها المؤمنون يوم بدل المشركين بحولكم وقوتكم ولكن الله أعانكم على ذلك وما رميت أيها النبي المشركين حين رميتهم ولكن الله هو الذي رماهم حين أوصل رميتك إليهم وليختبر المؤمنين بما أنعم عليهم من إظهارهم على عدوهم مع ما هم فيه من قلة العدد والعدد ليشكروه إن الله سمع لدعائكم وأقوالكم عليم بأعمالكم وما فيه صلاحكم ذلكم وأن الله ذلك المذكور من قتل المشركين ورميهم حتى انهزموا وولوا هاربين والإنعام على المؤمنين بإظهارهم على عدوهم هو من الله والله مضعف كيد الكافرين الذين يكيدون للإسلام إن نستفتهم فقد جاءهم الفتح وإن تنفه فهو خير لهم وإن تعودهم عبوا ترضي عنكم فئتهم شيئا إن تطلبوا أيها المشركون أن يوقع الله عذابه وبأسه على الظالمين المعتدين فقد أوقع الله عليكم ما طلبتم فأنزل بكم ما كان نكالا لكم وعبرة للمتقين وإن تكفوا عن طلب ذلك فهو خير لكم فربما أمهلكم ولم يعجل انتقامه منكم وإن تعودوا إلى طلبه وإلى قتال المؤمنين نعد بإقاع العذاب عليكم وبنصر المؤمنين ولن تغني عنكم جماعتكم ولا أنصاركم ولو كانت كثيرة العدد والعدد مع قلة المؤمنين وإن الله مع المؤمنين ب النصر والتأييد ومن كان الله معه فلا غالب له يا أيها الذين أمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا ت存عوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين أمنوا بالله واتبعوا رسوله وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال أمره واجتناب نهيه ولا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وإتيان نهيه وأنتم تسمعون آيات الله تقرأ عليكم ولا تكون بالذين أمروا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا أيها المؤمنون مثل المنافقين والمشركين الذين إذا تليت عليهم آيات الله قالوا سمعنا بآذاننا ما يتلى علينا من القرآن وهم لا يسمعون سماع تدبر والتعاض فينتفعوا بما سمعوه إن <تصفيق> شر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 ولو علم الله أن في هؤلاء المشركين المكذبين خيرا لاسمعهم لا سماعا ينتفعون به ويتعقلون عنده الحجج والبراهين ولكنه علم أنه لا خير فيهم ولو أنه سبحانه اسمعهم على سبيل الفرض والتقدير لتولوا عن الإيمان عنادا وهم معرضون لذي الذين لله والرسول إلى دعاكم لنا يحييكم يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله استجيبوا لله ولرسوله بالانقياد لما أمر به وللاجتناب لما نهي عنه إذا دعاكم لما فيه حياتكم من الحق وأيقنوا أن الله قادر على كل شيء فهو قادر أن يحول بينكم وبين الانقياد للحق إذا أردتموه بعد رفضكم له فبادروا إليه وأيقنوا أنكم إلى الله وحده تحشرون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين منكم واحذروا أيها المؤمنون عذابا لا ينال العاصية منكم وحده بل يناله وينال غيره وذلك حين يظهر الظلم فلا يغير وأيقنوا أن الله قوي العقاب لمن عصاه فاحذروا من معصيته من فوائد الآيات من كان الله معه فهو المنصور وإن كان ضعيفا قليلا عدده وهذه المعية تكون بحسب ما قام به المؤمنون من أعمال الإيمان المؤمن مطالب بالأخذ بالأسباب المادية والقيام بالتكليف الذي كلفه الله ثم يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه أما تحقيق النتائج والأهداف فهو متروك لله عز وجل في الآيات دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا عما لا خير فيه وهو الذي لا يزكو لديه هذا الإيمان ولا يثمر عنده على العبد أن يكثر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك أمر الله المؤمنين ألا يقر المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب واذكروا إذ أنتم قليل مستبعفون في الارض تخافون تخافون أن يتحطفهم تخافون واذكروا أيها المؤمنون حين كنتم في مكة قليلي العدد يستضعفكم أهلها ويقهرونكم تخافون أن يأخذكم اعداؤكم بسرعة فضمكم الله إلى مأوى تأون إليه وهو المدينة وقواكم بالنصر على اعدائكم في مواطن الحرب التي منها بدر ورزقكم من الطيبات ومن جملتها الغنائم التي أخذتموها من اعدائكم لعلكم تشكرون لله نعمة فيزيدكم منها ولا تكفرونها فيسلبها منكم ويعذبكم أنتم يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تخونوا الله والرسول بترك الامتثال للأوامر وعدم اجتناب النواهي ولا تخونوا ما تمنتم عليه من الدين وغيره وأنتم تعلمون أنما ما قمتم به خيانة فتكونوا من الخائنين ولما كانت محبة الأموال والأولاد تدفع العبد إلى الخيانة أخبر الله أنه ما فتنه فقال وأن الله عنده أجر معه وعلموا أيها المؤمنون أن أموالكم وأولادكم إنما هي ابتلاء من الله لكم واختبار فقد, تصد فقد تصدكم عن العمل للآخرة وتحملكم على الخيانة وعلموا أن الله عنده ثواب عظيم فلا تفوت عليكم هذا الثواب بالمراعاة أموالكم وأولادكم والخيانة من أجلهم يا أيها الذين أمنوا إن تذكوا الله لكم فرقانا لكم والله يا أيها الذين آمنوا بالله رسوله اعلموا أنكم إن تتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهي يجعل لكم ما تفرقون به بينا الحق والباطل فلا يلتبسان عليكم ويمحوا عنكم ما اجترحتموه من السيئات ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم ومن فضله العظيم جنته التي أعدها للمتقين من عباده. وإذ بك الذين أو يحفتوك أو يحفتوك أو يحفتوك واذكر بك وذكر الرسول حين تمالأ عليك مشركون ليكيدوا لك بحبسك أو بقتلك أو نفيك من بلدك إلى بلد غيره. إلى بلد غيره ويكيدونك ويرد الله كيدهم عليهم وينصر الله والله خير الماكرين واذا جاءنا آياتنا قاروا قالوا سمعنا لو نشر اذا قريت عليهم آياتنا قالوا عنادا للحق وترفعا عليه قد سمعنا مثل هذا من قبل لو نشاء, لو نشاء قول مثل هذا القرآن لقلناه ما هذا القرآن الذي سمعناه إلا اكاذيب الأولين فلن نؤمن به اللهم كان هذا هو الحق واذكر أيها الرسول إذ قال المشركون اللهم إن كان ما جاء به محمد حقا فأسقط علينا حجارة من السماء تهلكنا أو اثنا بعذاب شديد قالوا ذلك مبالغة في الجحود والإنكار وما كان الله ليعذبهم أن تفيهم وما كان الله يعذبهم وليستغفر وما كان الله ليعذب أمتك سواء من كان منهم من أمة الاستجابة أو من أمة الدعوة بعذاب استأصلهم وأنت يا محمد حي موجود بين ظهرانهم فوجودك بينهم أمان لهم من العذاب وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله من ذنوبهم من فوائد الآيات الشكر نعمة عظيمة يزيد بها فضل الله تعالى وينقص عند إغفالها للأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين ما ثبتوا عليها وتخلقوا بها دليل نزاهة النفس واعتداء لأعمالها ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهيات خير من المنافع الحاصلة عن اقتحام المناهي لأجل الأموال والأولاد في الآيات بيان سفه عقول المؤردين لأنهم لم يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا إليه في الآيات فضيلة الاستغفار وبركته وأنه مانع من موانع وقوع العذاب وما لهم أن لا الله ورحمة عن الحرام <تصفيق> وأي شيء يمنع من عذابهم وقد ارتكبوا ما يوجب عذابهم من منعهم الناس عن المسجد الحرام أن يطوفوا به أو يصلوا به وما كان المشركون أولياء الله فليس أولياء الله إلا المتقون الذين يتقونه بامتثال أوامره والجتناب نواهيه ولكن أكثر المشركين لا يعلمون حين ادعوا أنهم أولياءه وهم ليسوا بأولياءه وما كان صلاتهم وما كان المشركين عند المسجد الحرام إلا صفيرا وتصفيقا فذوقوا أيها المشركون العذاب بقتل والأسر يوم بدر بسبب كفركم بالله وتكذيبكم لرسوله إن الذين تطويقون أموالهم عن وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ إن الذين كفروا بالله ينفقون أموالهم لمنع الناس عن دين الله فسينفقونها ولن يتحقق لهم ما أرادوا ثم تكون عاقبة انفاقهم لأموالهم ندامة لفواتها وفوات المقصود من إنفاقها ثم يغلبون بانتصار المؤمنين عليهم والذين كفروا بالله يساقون إلى جهنم يوم القيامة فيدخلونها خالدين فيها مخلدين ليمث الله خبيثا من طيب خبيث بعضه على بعض. يساق في هؤلاء الكفار الذين ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله إلى نار جهنم ليفصل الله فريق الكفار الخبيث عن فريق المؤمنين الطيب وليجعل الخبيث من الأشخاص والأعمال والأموال بعضه فوق بعض. متراكبا متراكما فيجعله في نار جهنم أولئك هم الخاسرون لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قل ايها الرسول للذين كفروا بالله وبرسوله من قومك إن يكفوا عن كفرهم بالله وبرسوله وعن صدهم عن سبيل الله من آمن به يغفر الله لهم ما قد سبق من ذنوبهم فالاسلام يهدم ما قبله وان يعودوا إلى كفرهم فقد سبقت سنة الله في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على كفرهم عاجلهم بالعقوبة فقادلوهم <تصفيق> حتى يكون كله لله فإن الله وقاتلوا أيها المؤمنون أعداءكم من الكفار حتى لا يكون شرك ولا صد للمسلمين عن دين الله ويكون الدين والطاعة لله وحده لا شريك له فيها فإن انتهى الكفار عما كانوا من الشرك والصد عن سبيل الله فدعوهم فإن الله مطلع على أعمالهم لا تخفى عليه خافية وإن تولوا فعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وإن انصرفوا عما أمروا به من الانتهاء عن الكفر والصد عن سبيل الله فأيقنوا أيها المؤمنون أن الله ناصركم عليهم نعم المولى لمن والاه ونعم الناصر لمن نصره فمن والاه فاز ومن نصره انتصر من فوائد الآيات الصد عن المسجد الحرام جريمة عظيمة يستحق فاعلوه عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة عمارة المسجد الحرام وولايته شرف لا يستحقه إلا أولياء الله المتقون في الآيات انذار للكافرين بأنهم لا يحصلون من إنفاقهم أموالهم في الباطل على طائل وسوف تصيبهم الحسرة وشدة الندامة دعوة الله تعالى للكافرين للتوبة والإيمان دعوة مفتوحة لهم على الرغم من استمرار عنادهم من كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه ومن كان الله عدوا له فلا عز له